بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وان كسول حجرني منظومه المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله وحين سيغون يغسد حجرني قيبي وكاه لديه علوم متا مبتدع اهم بدعاه لدونيا ان ليس كالالهيو كا او خوكو سو حدلي الفلسفه دي يا برها اباش اللي شرى تنجمك حدغنتي يو او وخيالها سو كسو حدلي او وخه درسي غنني حدا كبلابنيا وا درسي 12 توبنات وحونا كبل لابنا يا بيتك وقل يا سديتني يا سقالات وحيد الشيخ واحذر مجلات سوء في الملأ نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم واحذر كالدكتون أبو يريكو يريك مجلات سوء مجلويك حمانت حمانته مجلوينك نشرت كو اسو مجلات كاسو نشرت لباهيي في الملا ضد كدخودا الملا ويه بمعنى حلقه ودا حد كدخودو كودا تدعو مجلدا سو مجلات كاسو تدعو يريسا جهارا سي انقرضودي اهين وهي اوغييرهيسا الى نشر البلاء بلايه دافافينته بهم اي بينهم دحودا اي كو فافيس طيب اني دحودا بلايه كو فافيسو ايي كاشقينا ساوه و هو مهشان ولا جيدا طالب العلم غا امر روحه حقا يهنون كالراضين يا يه ايو شيخ و هو اوغاديا مجلات كالصفات كاله مجلاتك وتلمامي دونه هو هاي ان وحيلها ان نفئ غلهين بل دبك لفافينيا طيب مجلاتكم او يعني وحوي وقرالو برك هدي وخ ما يعني ما نافعت الدنيا لو اسك بنان اي قريان علوم اسك بنان اما علوم الشريعه ده بلغه فافينيا بركاسي ديم لها لكي وحكودا مجلاتكا خنخن خمانتا فافيه اخلاق حمضه يقاوانانتا هي انشح حمضه يفحشجه مجلاتكا لوق فافيو ددك دحدوده كووا اسكه جيربو كوليهي اخر سنن معناه طيب مجلاتكا شيخ وحو وسو قاداي واغيشي وها جيراي او انتبدن واخ لوق فافين جيراي فحشجه يخمانتا مجلاتكا هاين 50 isaasi marka ma aan bixin khaasatan deegaanka uu ku noolaa waxa la yiraahdo telefishinnada oo yaani waxa uu markii dambe ka diro ka daro dibi dibi dalnoqday ee qanawaad ka fazaaga qanawaadki fazaaga iyo telefishinnadina waxa ka dambeeyay ashbaka aan kabootiya ama internetka oo isaguna wixii horo dambeeyay haduu ogalhaa marka kuwan dambe oo internetka iyo telefishinada iyo balaayada dib kasoo koray hadduu ogaan lahaa shaki malee inuu ku dari lahaa laakiin waaqiishi majaladkaas aa jiray oo faafin jiray xumaanta macna. Tayib marka majaladka iska tirwaayo yani talib ilmu go wa marka kobaad horta waqti lumis waye wa marka labaade waxyaalaha xun xun ee ishaado ku dhacayso ama dhaxrinayso ama aad daawanayso waxay saameynaysaa qalbigaaga nurkiil ilmigaa daminaysa iimaankaaga iyo waxyeelaysaa marka iska ilaali waay. Tayib wuliba haystihin adigu ee nin adag ba tahay waxa ku yeeli mayso waxa yeeli fitanka looguma baraydo wad adag tahay. Yaani si fudud bun ruuxo fiitnoobii kara. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اركو كورماي دجال ماركو كورماي و النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالدجال فلينأ عنه دجال عدي مقشاه هكا فقات ابو النبي صلى الله عليه وسلم ذات مقشاه انه ويل كسوبحاي هراسنين هناك اغدوان اسغر و النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن يعني ان يروحوا او ايمان يا دجال بروحه ايمان السقوموده انه مؤمن هي فيتبعه مما يبعث به من الشبهات هذيك اساتكينه او وراهو ايمان بالدجال نوان قانا ويو شيغي او خطر خطر اسكديه هيت سو اادي marka damana shubahatki sibaa intay ku jiitan badra'i o kuwa rumayibaat kamid markaa yani fi tan kala mar laba doont lama doonto si kasoodu aadag tahay waa laga cararaan laana qulubuma yala ya wal fitana jazaaba fitan ku noqon wadidan qulubtu way jilxanta sidaas iska jir markay tayib waadarkad diktonow yani yani ha ku khamari wax khatar gelin in diintaada ha khatar gelin in yani hadad wuhun ku khamari sama khatar gelinayso diintaada ma diintu waa khatar adi laga asibana oo laga gaadana fidno weeyo ruuhame laga gaado diinta ugu daran wala tajal musibatan fi dinina wa kinabi radiyallahu anhi sallallahu alayhi wa sallam wakhdarka diktoona majallat asu' human majallat keeda diktoona majallat ka soo nushirad la fidiyay fil mala dadka dhaxdiisa lagu fidiyay oo lagu faafiyay تدعو او ييرهيسه jeharan siyad on qarsoodi ahayn qarsoodi lahayn ugu yeereysa ilaa nashril bala balaayada faafinteeda bihim dadka lagu faafiyo in malaa ama dadka dhaxdooda balaayada lagu faafiyo jam'al nashril bala'i bala'i wuxuu u gooyay maxuu ahaay hamzada wuxuu u gooyay wa rigqawi qadarci maala tayb تدعو يريسا مجللتكاس لينبذ الهدى حنون كتوورديس ودين يدينته توريده اجمعي دمانتي وبالعلم و علمي توريديس بل اسكبر دافي كل عقل عقلك است توردي وي او يري كاملن او دمه استيران سليمن او فيو مجللتكاس ددك waxay ugu yeerayaan in ay hanoonka iyo diinta oo dhan baturan طبعا وقد غننسان مجalladka waxa isticmaalay oo u adeegsanayay ilaa haddana ku beddeshay telefishinada iyo qanawaadkan fazaaiqa internetkana markii dambe ku beddeshay wa cid kasto oo xumaan faafisa wa wulibuu haquu badan dadka ama zanaad diqada ama mulhidinta ama dadka diinta ka shaki gelinaya ama imhuqa haye akhlaaqda yafasaadinaya ku asa istimaala marka inay ummada jiritaankeda baabiyaan ayu istimaalaan hanu ka marka xag Ilaahay ka yimid tabaarako taala in la tuuro diintoodna laga tago ayay macnaha uu adeegayaan oo dadka ugu yeerayaan bal in ilmiga laga tago ilmiga diinta in laga tago oo dadkiisu keenay doona wax jicliisinayaan adunyada culuumti adunyada quruuxdeedi dal dalalkeedi ulumti diiniga ahaydna yiilmi diiniga ahana way way durayaan dadkiisina way durayaan ulumadi way durayaan wa ku jees jeesayaan ee maxuu ahaayay si si dadka loogu diro si dadka loogu loogu diro bal iska wa dhaaf ilmiga aqli kasto dhomaystiran oo feyow in la tuuray ka shaqeynaya Në wajja te oncti intervjujehi dас su zembu. Nandiki kabu tazậpmat mqawwe. Ndi akulitja 없는 lohu. Kokuzë set dhi tisa i e nj climb see abqstshini si sinan. En nik olden zi tg Jalim. Nd Condujaësa mag Pla Hamyliaët. Nd N Wizin. Nd D Nô Nd Dhar Nd, Tri S Nd Youb ra Nd D condition. Nd Jalim u Pftr Änddamatu Bot. والعلم يا ونبذ العلم علمك توردي سنه ويغيري بل اسكدافه كل عقل نبذ كل عقل ميدتك ويغيره عقل يقاسو كامل دم استران سليمين اوفيو طيب بحيلي ان الا انت بني ادم كوغو فاسد سنه اما اوغو دين حميد اما اوغو اخلاق حميد ايا قعانت كو هيا مجلات كان يو تيليفزيوندا iyo internet uu gadal ka soo baxay wasaaishaan tawaasulka iyo muxuu ahaayay social media waxaan hadii la hadaan gadal ka yimidba inta badan waxa gacanta ku hayaa in aadamka kuu ugu leeyti badeecada marka ay ku faafinayaan waa mid doodi waad waxa ku dhax jiray khayrka anaa wax yar waay marka loo fiiriyo fasaadka iyo xumaanta ku jirta marka loo fiiriyo lagarab dhigo wax yaray khayrka waxba dhana saasii maala marka xumaantoodii markuu ku faafinayaan wax la wixii wanaag ahana way kula dagaalamayaan walir rukun ila dunyada wazukhrufha walrat'i kalhaywan saaimil bahimi walir rukun da sahaga hore ku xuldantahay iyo kuwo dambaba wali takat tahatuki iyo bayd ka dambay wal ihtmadi iyo wal kufr iyo kulli wakh ku xidhiin linabdi linabdi alhuda tad'u wa yari للنفذ الهدى بيوييري وللركون بيوييريسا ماجلاادكي بوودا طيب وللركون بيوغييريسا خلقي داك waxay ugu yeereysa ila dunyada adunyada xagada wazukhuri fiha wazukhru fiha iyo daldalalkeed iyo quruxdeeda war rajci ya daqid in adunyada la daqo kal xayawaan sida xoolaha oo kale asaimi e foofa albahimi e anhalin ah walaa ana halina wakal soda in lo taq. Tayib. Wa xulayahay majalladkaasi waxay dadka ugu yeereysaa in ay adduunyada ay u ishaan oo rokin ilaasho in ay adduunyada u ishaan iyo daldalalkeeda oo hammigoodu noqdo hammiga adduunyada kaliya. Akharba qirshaha ay ka saaraan. Maadda'a aabud ma hadda uu noolo inta uu noolo waxa uu noolataa calooshada iyo farjigaaga iyo inta uu uu noolo maxaad cuntaa maxaad cabtaa xagee ku hayataa maxaad shahoowada ku gudataa inta uu noolo aduunka iyo dal dalalkiisa shahoowatkiisaas bas si dadka u yareys wuxuu kam ween sanaa oo maaniidi ahaa oo adyaan diinti ahaa oo akhraaha oo dhambay mesha ka saareya laana kuwa wada asaas wa hakala ugu yeeraysa waradci kal xayawaan saaim in la iska daaqo sida xoolaha foofo oo kale in la iska daaqo ee aan halin adunyada soo kale in la iska daaqo maqsadki ilahi waa buuray iyo noloshay u jeedadeed iyo dhan inta la lumiyo sida xoolo oo kale in la iska daab taas macnaheedu laan ahdafta ay dadka ugu yeerayaan ayaguna ku nool yihiin ba waxay tahay mid diihiyeenad ah ah yani wax weyn هدي راشين حنان خولوه ويتاقان هدي يعني عصيرات يعان عبان خولوه بي عبان هدي هي اي غلانو غري اي كوجيران خولوه وي خارودان هدي markay shahwa qadato ay shahwa gutan xoolooba shahwa gutan hay markay yagi xoolo goladooyin innahum illakal anamwa yani wahu way dunyo kala xoolaha la dhaqdo kala lamidi maanahe muhiimka ay maqsuudkii Ilaahay bini'aadamka u abuureey ay ku karaameeyay ayay meesha ka saareen oo lumiyeen saas daradeed sida xoolo oo kale inay iska daaqaan saas ayaguna yihiin dadkana ay ugu yiraahaan tayib darhum yaakulu waytamattuu wiyulhihimu alamal waayska daaqeen iska raar raaxisteen hatta mashleeyeen saas weecana معناها سمركه المامه تاسدت ويارين المهم وحويان وحو كودا عباده الماده وحليلها بني ادم كي ظننا ان النقود وحو الماده اعبده او شهوات كاون دبا اوردا او ان قيمك لهين لان انتي غرانيا با انت, انت سيده الله القران كي نوو شيغاي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون ادون بيقانا وخ ادنياه कसो هاداي واخا garanayaan maba jiraba intaas ay u nool yihiin dadkan ugu yaraayaan tayib walil rukoon bay ugu yaraayshaantay majalaadkaas ila dunyada dunyada in loo iisho wa zukhrufuha iy quruhdadii daldalalkeeda war ratci iyo daaqitaan kal xayawaan sida xoolo kale asaimi efufi albahimi bahimka wax laguu dad yani mahallan walu mahallan وليتك تهتكي بي اوغييريان ماجاليدكاسي خلقي وهاي اوغييريان لتهتكي ابي الله انا التهتك وحويان وان وناجي اخلاقنا التي الله يحيو سي ابي الله انا لو دي الله يحيو جهرا سمقته ونقرسودي لهين والخلاعه بي اوغييريسه خلقي ياددكه وهاي اوغييريسه والخلاعه حش الله انا سريق لان مع نبذ المروءهتي ايو أنشحن أنشحن ده انشحنا للتوره يلا لقبه انشحا ان للتوره والاخلاق اخلاق دوناكسن ان للتوره والشيم ايو طبائع ده يعني شيم كويس الاخلاق دي واحيتك وييريسه مجلادك اسكير وقل يا شيخ لتحدثك جهرا تحدثك وحليدهده وان للدلايو او لجهو وحي وناغها او دنك دبنا ميشا لا سارو لا زوليو اابييل لا انتو سنروحو وحي وناغسنابا او اابييل ان با تهتوك ليدا ساسو يمعنا اصلك تهتوك كلمه حيفات تميد هاتك ستره باليد اذا شقه وازاله يعني مركي ااد استرك امداها انت طفتو ام دي لاحيسو ااد ميشا كسارتو ايا ليداها هاتك ستره ساسو يمعنا marka wixii asturaha wixii wanaagaha wixii odhan in la dilaxiyo meesha laga saaro iyo dadka ugu yaraaya khalaacana waxa laydahda waxa xishood laanta iyo fuxshiga wan taas ay dadka ugu yaraayaan buru adana wax laydahda anshaha waxyalaha in la ilaaliyo ay fiican tahay ayay dadka inay in la tuuray ugu yaraayaan iyo akhlaaqada wanaagsan waxa si ka shaqeynaya bibaana wax ween fakhshada ي مقدمات كده لان انت بنوحي فافينيان ام ال حد بيفافينيان دتك دينت انك شكك غليان ام وحي فافينيان وحيال دتك دينت كفتنينيا سيده دمر مثلا اسقرحيي او ققاوان اه او فاتينات اه دتك فتنينيا برمركه قاركود وحي فافينيان رجيو دمر اسكو دغدغن كو مود او قاوان mahuxahay marmarka qaar gudoo waxay faafinayaan qobo faaxishadii xumaantii ba sameenaya kuwa isdun kanaya waxa soo dhal ujeedadeedu wax weeyaan in khalqiga la fidnaayo tayb marka waxa ay dadka ugu yaraayaan marka wax nooca ugu yaraayo waxa ka hadlaya inaad ama akhrisato ama daalacato ama adku mashquuso sahma hawaye macna wayna diskof ka fogato iska jirto macna walid tahtuki waxay ugu yeereysa waaddu majalladkaasi waxay ugu yeeri dadka litha hadduki akhlaaq iyo wanaag ga dilaacintooda iyo abay laan jaharan simuqatun qarsodi lahayn loo dilaaciyo wal khalaacati yahish walan ma'anbdi al muru'ati laqab anshaha turidiisa wal akhlaaqi akhlaaq iyo shiyam shiyamku waa jumhu shimo wan somarna akhlaaq akhlaaq wanaagsan in la tuuro muhiim zeenada ugu yeereyan iyo xumaanta zi nadii iyo xumanci hadda mid kasi darambay hadda uu sii gudbeyno wax lay idaa hado shuduudka jinsiga ha in muxuu ahay raguna ay is isticmaalaan dumar kuna isticmaalaan labadii jinsiga isku nooc ahaay inay haajada isku gutaan waxa ayba hada maraysa oo waliba shuruuc ilaalis loo sameeyay oo xuquuq loo sameeyay oo murmurkaru haddii kaaniisadu isku meherinayaan oo haddii ka hadasho xataa muxuu ahaayay dambii laa tahay ee aadan dhigi karin xataa way khaldan tahay wax kale iska dhaafe waxa ase mareysa adduunki waat yani wuxuu yan taariikhda dunka inta laga warramay wallahu aalam fidna haddii jirtaay inta laga sheekay quraanku ka sheekay ummada ka sheekay fidnada haddii jirtaay ma soo marin maxay leh haddii loo waat chire iyo umad fasadsan meshay ku ekayt sooma meshay dagan yihiin iyaga isku ekayeen laakiin hadda fitnada jirta ay adduunkiyo dhanba loo qaybiyay ah ciidama loo sameeyay qawaaniin baa loo sameeyay ee wax ilaaliya loo sameeyay telefishinaal loo sameeyay internet baa loo sameeyay social media loo sameeyaystay meel kasto aduunka kamida marka gurihiibay gashay da'yartiiibay gashay xaruurtiiibay haysata qoysaska bay gudaha u gashay fitnano caaso kalaa taqriiban aduunka inta quraanku ka sheekay ma soo maray yani herka ay hada gaadhey saas taraadeed marka asoo kala markay halka gaadho waxa la suugay waa uquuba Ilaahay subaaxawtaha sayku iman doonto waxyaalahan dhacaya waa hordac laakiin wax weyn baa soo socda aduunka wax weyn aya kusoo wajahan saasoo macna sida ilaahay soo nagiis aan uga baran tayb balaayaha guntu u galay oo balaayaha gaminays wal i'timadi ala al asbab mutlaqaha dun al musabbib wal khalaq min adami wal i'timadi bi ugu yareysa majalaadkaasi dadka waxay ugu yareysa al i'timadi uska shoo ala al asbab asbab talla uskado mutlaqaha sidaysinanteeda aa asbaabta ilaahay uu sameeyay ayaga in la xuskado oo la tala saarto iyada kaliya la isku xiro doona mubsabibi ki sababta sameeyay la anti sokodis wal khalaqi yakii aburi min adamin waxan jirinka aburi sokodis majalatkani waxa ugu yaraayan dadka asbaabta in ay ku dhagaan Neshi asbab të samayi aburayna neshi mësha qasaran Mujerad khalqi qe ina kardiga neshi asbab të uskadano Asbab të a kardiga neshi mësha samayi neshi Asas ehe Yani Allah tëbarik ta'ala kaun kan sunan ka u samayi ba waha kam idha Shai walba sabab u samayi Lakin sabab ka nësha samayi Sabab ka nëtijë dhisa nësha bihiyya Asas مثلا واتش رنت هاي داود قادت داود هو سبب صومه داود هو سبب لكن داود يا له يا سمي الله وابو ري صومه مثلك بني ادم كي داود سميه اختراعي لفتي سيلهي با سميه صومه ماركا بدلك سبب تن الله سميه اي كوغو بري لاهايه aya waxay ku leeyihiin daawadan ba keentay caafimaadka Soomaaliye daawadan caafimaadka keentay ayada muxuu ahay muxuu ahay ma aha inay sabab u tahay sax marna waa sabab laakin caafimaadka Ilaahay ba bixiyay wax sida saxda ayada waa sabab Ilaahay u dajiyay inay muxuu ahay ay keen karto natiijada inay keeninay dhic karto aygo marka wax way allee intay ka goyaan asbaabtan dajiye bay asbaabta kaliya ku xidhe waa maadiye way macna maddada ha maddada saybina aadamki oo dhan ku xidhaaya allee maddada sameeyayna way way kaleexinayaan sidaas we macna tayb laan wax way sida saxda wax way mu'minka wa inu sabbtan allee ma ilaahina talasarj soomaa wadruba ta ان اد مثلا الدنيا خولهشه ده دا دالكي لا يمو لكن ان اد كنعصت ام اد بيرت ام اد حمالت كما طال ليس لازم نمها انت مارك سميسو ان اد واحد ربتي هليش لازما ان اد هيشن وي داي كيرتا ان اد ان هلي نو داي كيرتا اديك السبب تن لا يمو نتيجتنا الى الله او تلا سارو ياما يعني احرص على ما ينفعك واستعن بالله وا دلاله امه الهنا كالميسو اياك نعبد واياك نستعين عبادته ودلالكا كالم دون اله واسكله ولا حول ولا قوه الا بالله ساستردد بل لا حول ولا قوه الا بالله ايون قطي كنز من كنوز الجنه kayd kaydadka janada kamida laana adonku wa inuu ixtirafo tabtis wa inuu awoodi saqira waxay dhantahay wa inuu uddayo awooda allah iska le toobarako taala adonku wuxuu le iman karo waa sabab sababta alihi allah aburi waxa ka dalalay natiijadeedan isaga bixiya soomaa imisaan intoo guursaday oo reer yeeshay oo intaas oo dumar isoo maray oo u galmoodee xaruur waa ay iya main nin iyo haweenay ay kulmaan baa ilmuhu qasab inuu gu yimaada maxaa waa sabab inuu ilmuhu ku yimaadana oo dheer karto inuu soo ku yimaadana oo dheer karto inaad ganacso tood orodood suuq orodood xamaalato laama ina taakir noqonaysoo konton sano lixdan sano qaar baa ordayo wali fuqara sabab on la seenin ya natiijadu iskali allah bixiya sababtan ayaa jideeyo keenay allah keenay bini aadam ka yabray inay sababtan iyo waxa keento natiijada ilaahay ba baray waxa la rumay marka in asbaabtan marka la isticmaalayo allee musabbib ka ahay abuuray adoomada lagu xiro halkaas ayuu ka goynayaan marka ah badalkay alle ku xidhi lahayeen alle iyo waxay kala goynayaan asbaabtu abuuray asbaabti in la qas kado oo iyada la tala saarto oo iyada uu lagu xirmo ay dadka baraya saaxiib maala طيب والاعتماد بيدتك وحي يغيره والاعتماد في عكسه علل اسباب اسباب تكركته لعضصده مطلقيها سيدهيسنته ايدون عليه ابو ري لوو خيرين او ساا وسيديسن اون قيد لهين ان لعصكده ايي يغيره خالقي دون المسبب اللي سببيه لا انت معنا والخلاق يمدكي ابوري اسبابته من عدم تريد لانك ابوري يدو جيرين بو الهي ابو ري تبارك وتعالى سذا درادت اسباب تا لفتهده اسباب تا الله هدو دوونو نتيجه الان بكدي كرا يعني وح هو الله يباي كو خردت تبارك وتعالى ساس معنى طيب والكفر بالله والاملاك معرسل والوحي مع قدر والبعث للرمم للرمم wal kufri majallatkaasi waxay ugu yeedayaan dadka wal kufri kufri iyo gaalimo billahi ilaahi lugu kufriyo ay ugu yeedayaan wal amlaki iyey malaaiktu lugu kufriyo ma'a rusulin rususha la jiran kooda rusushana ku dar wal waxyi iyey waxyigu lugu kufriyo ma'a qadarin qadar la laqabo ilaahi qadiisi qadar kisa wal ba'thi iyey isa soo saarida soo saarida lirimami Laf yobay, yobay, la fahab alyobi iyo jirkan balyobi la soo saaro dib loo soo celiyo majalladkan uu kaagay digay wuxuu ku leeyahay arkanta waawayn ee aasaaska diintuba ku taagan tahay in lagu gaalobo oo la inkiro ay dadka ugu yareysa wax akhlaaq diba ka daraanba mabaadi'di diintuba ku taagneyd halka wuxuu ku sheegay podcast lixda arkano Islaamka haa ايمانك وحن وجد لخدمه اركان الايمان ها اخبرني على الايمان ما هي الايمان بالله الايمان ان تؤمن بالله ثم وملائكته وكتبه وحك عبر الوحي ورسله واليوم الاخرة وحك عبري والبعث و وبالقدر مع قدره lihda arkano al-iiman ke diintuba ku taagan tahay in la glediido oo la inkiro ayay majaladaaska ugu yaraa wakadalku telefishinnada kuwada faasidka qanawaadka wakadalku internetka iyo social media ay waxyaalaha lagu xariiro kulligood in badan oo kamida wax la istaafayo target laga dhiganaya in dadka diintooda xididada loo siibo oo aqiidada laga shaki galiyo او دتک ملحدین تاع شرکادو هيآدو دولدو وهکده ولعلمکم هدا عالمك ري الغربیدک ای ري بریکا انت سبدن وا ملحد انت سبدن وح دینه ما یستو حتا کریستانیمدی ای یهودینیمدی ای بدنکد وای کا تگین کنيسادها یورب ای مریینکا کو یاله انت بدن وا اسکا قاوی Kibila i dha kuqa i dha kuqa Kwa qawin Adha dha dha kani sadha mirano Durban laga garaqa ha yon Mishu a ha yon lenni kina ha yon Afrika yon kutala ama ishiya Afrika nga yon kullu qoyen Lakin a yaga morka takto kani sadho qadi wa ebir wa faroq Saoqtua xo e kata ghen Adha dha fi risa hadha mthelen Ixsaiyat ka Morka qar qodba waxi samaya ishidhala Yani waxo e rai ururin dadke diinta hayst taqriiban boqolkiiba kontanka badan yaro meela kamida wax diina ma haystaan ilaahiina marru meysna aakharna marru meysna kutub marru meysna rusul marru meysna halka waxa gaarsiiyo ilxaad dadki nooca ahaa marka hoggaanka ino hayo oo telefishinada ino hayo oo social media ino hayo oo internet kan keenay oo ku shaqeynayo oo wax ku soo daadinayo suuq qashinka meeshaas aan anaga nageliina waxa ruurtayni galaya oo dumarkani galayaan oo wax laga urursanayaa ha bal ma caayay labi ilaahay xalkaa ma hayal waxa sayal marka wax weey inay dad mulxidiina soo baxaan oo diintii ba ka shakisan hal ayaan marka in leen waxa sab waxa keenay Soomaaliga Soomaaliba dadada Soomaadanka keen oo diintii ba shakiga gelinaysay oo mabaadiidi waa weynade diinta asaaska u ahayd baduray hakeeyki ma waxa waxa keenay ba macnaa tayib jaamacadaha sidoo kale jaamacadahooda waxa lagu barta waa ilhaad sara saraadii arurto soomaalida ee wadamada qurbaha tagaay in yero ilaahay uun xariismi waxa uu badan yihiin qaar wax barashada hoosba ka dhaca qaar ga gudba oo jaamacadaha gala jaamacadaha loo dhaxfadiyaa rag barfasoora ah oo feyl suufiyin ah oo khatar ah bay meesha ugu tagaayaan xalfigiye diinadeena arurto malee waalidku markii hore waxuu muusan soo barin mabaadiida diinta iyo tooxiidka iyo muusan soo barin ilmihiisa wax badan aan garanayn in ba markaa wuxuu u tagay faylasuf timuhu ka buubeen suudu falsafada ugu jiray markaas waxa soo baxay wax qaylada ugu badan haddii baxaysa waxe tahay aruurti jaamacadaha gashay waxa la soo baxayaan ilhaad iyo ilaahay in la inkiro khatar weyn way markaa tayyib والكفر بيددك ugu yeerayaan majaleedkaasi in lagu kufriyo billaahi alla lagu kufriyo wal amlaaki iyo malaaika lagu kufriyo ma rusul rusul shala ciirankede iyo rususha in lagu kufriyo wal waxy iyo kutubta ilaahi soo dajiyay ma qadarin iyo qadarka alla tabaaraka taala yani kawnkan alla intu sanaburin inu mhoo ahayay qorsheeyay aburistiisa inu si uga inu qoray in markuu dhacayo isaga ma shiidisi dooni tankisa wax walba ku dhaxayo qadar ku sidaas waay qadar ku macna hawa wal ba'thi iyaso saarid khalqiga la soo saar wal ba'thi soo saarid lirimami la soo saaro kuwa baaliyoobay yaani la fihiyo jirki markuu baaliyoobay kadib dib loo soo xiliinayo waxaan soo dhana in loogu kufriyo ayay ugu yaraan majaleedkaas dadka ugu yaraan tayib والاعتناق, والاعت... والاعت... والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظيمي وحاكو لي ويريان خلقك والاعتناق الطبيعيات وحيالها طبيعة عدها إن لقد دين دكتور ليس حال أوصنها أن لها طبيعيات كاسي مدبر أوصن أوصن أن نعد يعني ما مو شيء فاعل او سميه ما شاء او ودونا سميه لم يظلم كاسو ان ادن الظلمن لم يظلم وكله امان طيب حقليتو اي اي مجلات كاسي ددكو اوو شي ييريان أو الى اعتناء الطبيعيات ها يعني الطبيعيات كوح للهدا ملي اي انكيرن الهي ملي انكيرن ايا وحه هورتي مت سؤال خطر سؤالش سي وحي تهي كون كان كلا سوقدا اي ابو رن اي انو موقدا اي النظام كان دقيق وعجيب كان كيسوقدا كويا ابو ري سمع يا ابو ري ما يسغا اس ابو ري shay aan jirin asagoo ma is abuuri kara wax jire ma is ka dhigi kara asagoo jirin isagoo hore u jirin waa mustahil aqalka binaadku ma qaadan karo muusan jirin asaga is keenay isaga is abuuri suurtagal ma tahay tayib hadduusan isagoo is abuurin ma dhici karta inuu is ka abuurmey asagoo cid keentay oo aburtay ba jirimaa inuu is ka yimid fujace iska soo boodayoo wa surta galba iyada na aqligu ma aqbali karo labada haday meesha ka baxeen maxaa soo baxay ya idba aburtay marka idan makhluuqan ahayn ya kainaat kan oo kaymta wajayay tahay marka labadaaba ineen surta gal ahayn way qireen inuu iska yimiin surta gal maaha inuu isoo iskeenayna surta gal maaha isuu nidaamiyay labada midna surta gal maaha way qirsan yiin tayib ya kainaay markaa ya aburay wa inay idaa marka xid kala aburay tayib idda kala samaysay nadaamisaa sidan u wadaa maamulaysa allahu yamesha ka dhihlayaa marka waxna dabiicada samaysay ya dabiicad ba samaysay hore dabeecad ma hayt dabeecad dibna hadana sharxi karin dabeecad dibna sharxi karee marka waa qayb waa madhabka mulhidka madhabka ilhaadiga ah ee hore u jiri jiray wa ma yuhlikuna illa dahr quraanka waran huma yuhlikuna illa dahr zaman ka umba anna halagiy oo wax samaynaya muyaana xid kaloo ka danbayso ma jirto amad kamarkii damaan ay nooleen niman ka leeydaahdo maxuu ahaa markisiyada leelan iyo markas iyo ilahay inkiray yiri laa ilaaha wal hayatu madda ilaahna ma jira noolashin wa maddo wa tabi'atba wahan wada saas we macna marka tabi'adaas in yaani wuxuu eey lagadiin dhigto او aan lahayn cid maamusha cid kempto abuurtay oo maamusha aan lahayn oo wuxuu doona sameeyaa oo aan cidna dulmiyin iyado inta midina ayna jirin dabiicada rumey waxa sidat ka u yareey Allah tabaaraku ta'ala waka ka hadlay madab ka marku radinay rabbi tabaaraku ta'ala am khuliqo min ghayri shay'in ah am khuliqo min ghayri shay'in am humul khaliqo ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام خلقوا من غير شيء عد سمي ساييدو ايسن جيرين ميا لسمي اه طيب ام هم الخالقون من سييغا اس سمي ما ما ما خالق لام بي اسكي يمدين من سييغا اس سمي لو دامن صورتك الماسومه ام خلق السماوات والارض بلا بل يقينون من ايغا يقى سماواتك يا دوللكن يا وحن كلا سقدم يس ايغا سمي ماينه سمين سوما يا سمي يا مركب يا ابو ري يا كيناي والله تبارك وتعالى ومسالم مركب بديهي اول ووحبناها كان اسكان لانه وحوي شيء حداد ارقته قصب شيء قاسي وحو لهي عيد كانتي او دبرتي او مامشاي oo abuurtay ba jirta ma suurtagal ma nin rabaa dii hatta dadkii reebayadii nimanka na dawrka ilaahay jiritaankiisa waxa ka shakisan waan iwan professor rooho wax akhristay oo aqoon adduunyo leh laakin waman yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi shay'an ilaahi marbaadu suqa qanoonina khabir wayi iyo fayl suuf wayi aalim wayi waxba ku tarimay aanu ka ilaahayba iska le tabaariko ta'ala sidaas u yahay kiirbaadiyaha ee geela la joogay waxa lagu yiri rabbiga maxaad ku garan rabbiga maxaad ku garat wargasu wuxuu yiri salaad hadaa yeah, sala hada aragta sala so, hada meel taala ya salaad hadaa aragta meel taala waxay ku tusi neef meesha inuu maray salaadan dhigay sooma hadaa aragta rad meel galiyalana raadku wuxuu kutusay cidi mission martay inay jirto hadii saladuna neefki ay kutustay raadku na cidi maray oo kutusay samada sidan u habaysay iyo dulalkan iyo waxan isku habaysan miyeyna kutuseen in Alla abuure inuu jiro soozasma a'raabigi rebaadiyaha aha ayaa faylasufiin ta ka aqliroon lanna fitraddi ilaahi ku abuure oo waxoobin waxan barteen ايغنا فطرتي باكوسخودا ساسوي معناه marka wax wax doodi gali karto ma wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid sasa zrarad alquran ku marka allah nbarayo tabarak wa taala jiritankiisa iyo qudradiisa iyada fitri ayta fitratho qalbige naba lagu abuuray aya hadana marka in barayo allah wuxuu isku keen bara makhluqatkiisa somada aad dulka somada innaga يعني مخلوقات كان فراه بضان مخلوقات كان مركز ارقته قصب واحد ادليشنيسا عيد ابوتهو كينتو ماموليسين جيرته الله وهي تبارك وتعالى اف بالله شك ماجدبي ها اف بالله شك فاطر السماوات والارض سما دنات أتك... اركيس دولكن اد كسختو اساغه ابو ريسد اوشكين كيرتا ان اد سي كشكيده واخا كابور نفتهد جيرتانكيد ان اد كشكيده ساسي معنا طيب والاعتناق الطبيعيات ها وتيل اي حلمد شيغان الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله وهو قوله الهي جريتانكيسا انكرسان ايا لا دوداي marka way u yimaadeen waxay rawaan Abu Hanifa in ilahi jiritankiisa anu kaala hadalo tayib soo dhawaadab kuur laakin inta ina doodo furin iyo wada hadalka ka warramo abuu ila hadi ee doon badee caabux min tii iyadu badeecadii isla soortay doonta israraysaa wax raadiya majal kedibna ay soo xirig furatay baday soo martay waxna ku doowadii wax bini aadano la socdo male say usoo socotay meel heblatimid farkiiba iska dajisay ayada arki iska dajineys kedibna way noqot balka warramo waa ilaadan abu hanif miyad walata miswa sawwada tabu kula ya say ku dhixi karta doon aan la rarreen inay israartu say ku dhixi karta doon aan la wadin inay bada martu say ku dhixi karta doon aan laga dejinin xamulka inay yudu istajiso adiga waxaad leysa marka soo ku yira hada diideen doontaasi inay inta samayn karto kaawnkan intan leegay sidan u kala socodaseed ku diideen inuu alla maamulo leey مكاونك اسودا فبهت الذي كفر مسألو مسألو إلهي ما له وودان باي وايين marko wa dhaqaajin waaye markam salasaa saw sala wadha hawa in ul aqli goda lama sakhay moye ilaahi jiritaanki suu wax loo inkiri karo maba ahaba saasu maala wal i'tinaq at tabi'iyata qaamat latayhim bila qayyim bila qayyim ibda'aha bila qayyim ibda'aha مسخرات لغايه من الحكم قامت وي استاغت لديهم اكطور مخلوقات كني كائنات كني وي استاغن لديهم ايغا اكتودو كون بلا قيوم مد استاجي يدو او سن جيرين كاسو ابدعها او رسبلاوي مسخرات حالايته كائنات كاس كو ولا سهلي لغايه اوتشدوين الحكمة الحكمة من او من الحكيم حكمدا ادرت ود لو سهل ايغا اكتهدا waxaa makhluuqadki way aburmaan wayna istaageen ayadoo cid istaajisay ayna jirin bila qiyum cid istaajisay oo isaguna goonidiisa u taagan oo hadana maamula ayadoo aysan jirin ay iska istaagtay ilee cid aburtay oo samaysay aniga musakhkharatin lighayatin min alhikam hadana marka laga yimaado in ay yani wax ween ee jooganoy abuuran yihiin hadana waxa ajiiba mid walba ilaahi tabaarako ta'ala hikmado iyo qayaad ajab badan buu u saxiray mid walba wixii loo saxiray ayuu hayaa soma quruxda aad arkaysan alla saxiray waxana loo saxiray muhammad muayna qabaneysa gaayey iyo xikmad ilaahay usameeyay ayay u joogtaa wa kadalika dhayha booraha aad arkaysan ya gaayad xikm gaayad ilaahay usameeyay ba jira oo laa tamida beku dulkan hadeena booraha lagu qaban lahayn luguma dul nolaadeen dulahan boorahan isudheelitiray dhulka ceeliney wa ila dhulku waa wa roqrqmi laha sida quraanka ino sheeg markaa waxba u jeeday u joogaa badahaani u jeeday u joogaa qayaad bay leey mahluuqani dammaanti mid walba waxbuulay mid bilaash ma jiro mid macna la'aan isagayeen ma jiro mid maclaalaan loo sameeyo ma jiro mid walba qayaa loo sameeyo mid walba qayaa loo sameeyo kanaacada aad arkeysaan ayarka bilaash ma yaa taxsigu kinash bilaash ma mid walba ilaahi tabaarako taala hikmad buu kaleeyahay حكمتي او سمي بوو وسخرييه او كشقينه ساسي معنا قامت وي استاغت كائنات كاس لديهم اكتو دكواس محو احي طبيعييتا بلا قيوم مد استاكي يدو ايسن جيرين كاسو ابدعها ابو ريس باللهي مسخرات حاليتا ميد لخري لغاياات او جيدوين ومن الحكم حكمه مقاصد الحكم الله تبارك وتعالى او سمي يدو اين جيرين بلي سموه مدحا له العلم الجديد بل كفرا القديم ومنه القول بالقدم مرك باذل كانتا ليك يا وحاسيس خصبلادك اي خرافاتك يعني تربقش كان مركي كدigen علمي كدigen ايا سي او قدمه وي اسو غليان بيمغح في عن مركو اسميه سموه وحيكون مغا عا بين مدحا ام ان دراد له اشغ اي امانيا العلم الجديد ويكمغعاب علمي خصب اه علمي خصب ايه هوراي انو جيري جيرين بل اسكبا دافي الكفر بل اسكبا دافي الكفر سميوه معنا الكفركمغعوا ما اما الكفر واي بل الكفر واي القديم القديم بل الكفر القديم قد ذكر وقال نمدي هوراي بل اسكبا دافي انو علمي خصب يا اسك دايمه ايه الكفر القديم والهري و منه وحكم ذا القول اراه بالقدم ليراه العالم كانو هري او ملو كاسوبيلودو وسلحين ايا كميد markay waxa isku hagaajiyeen ee macna laanta ah ayay hadana magaca u qurxiyeen waxay ku magacaabeen wa cilmi usub al-ilm al-jadid tayib siday daba baatilku ee waha xun oo fool xun yahay ee laakin shaytaanka ay wuxuu u xira mara qurux badan loola marada quruxda badan iyo qurxinta shaytaanku u sanjiri lahayn baatilka wuxuu dhawaan laha ma jiro laakin quruxdaas iyo dal dalalka aw shaytaanku u sameeyba lagu raaxaya sidii kale markaa maadaama ayu shayatin in insi ayheen magac quruux sano lugu soo raacay u sameeyay markaa waa cilmi xusub dunki waa hormari ki hormaaha xidigaha la tagay dayaha la degaya wixii yani wax way kuunya 400 sano ka hor soo degay badanka ku lugayneeyaan adduunka cilmi xusub uu gaaray itus oo itabsi allah ha caagudayso yani farta iga saar isheidu ha aragto aalabku waa tagay sheekh ah cilmi xusub baa la gaaray warmaaxad gaadhay waa gaalnimadi hore galnimadi hore waa allah tabaaraka wa taala in la inkara hadda ma kufri hore u aha soomaa kufri hore u ah bini aadam ka qaar ilaahay jiretaankiisa inkara way ku yaraayeen laakiin way jireen waxyelaha dhacay afaashay rabbi waxyelahu sameynayo kaanka inay u tiyariyan zaman ka u tiyariyan way dhacday sidoo quraanka ku sheegay إله جريتانكيسا إن لا إنكرو في رعموكي إنكرو صوما ما علمت لكم من إله غيري إن قصوا قرانك إنه شهي إنكرده وإله إنكراهي وون موتش سنه يدكو كسيري مويه لكن في قراره نفسه إله جريتانكيسا وي اوغا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوى نبي موسى نوك يقولها لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره واني لا اظنك يا فرعون مذبورا مركا ويسقي لهي دتكن انو خلد هي شعبك دد وينها مويه وو اوغا اله جيرتانك سبحانه وتعالى طيب مركا علمي عصوب معه اه ساسويا سمعنا انك هذا مثلا من هو هي وخا دين لا انتي اخلاق حمدا اي فساد كان اي markay magax u bixinahay waxay leeyihiin al hurriya shakhsiyya al hurriya shakhsiyya yaani ruuha yaani wuxuu yahay xaq wuxuu u leeyahay inuu waxyeelahiisa uu xor u noqdo inuu wuxuu doona sameeyo ah markaa hurriyada dadka ku xad gudbin baa lagu leeyahay ah وارمحو اي رغن فساد كسمينيه ناغان فساد كسمينيه ما ما حريته ددك يعني فرغشن اه ناغان ان لقاويه waxay u bixiyeen u taqan tahriirul mar'a dumarka in la xoreeyo ah oo yaad dunsinjiro laga xoreeynaayo ilaahi ge aburtayba adoon saday ilayhin anaga marka xoreeyneen walfir magaxan loobixii ah diimaha in la dagaalamo waxa lagu bixiyay wax la yiraahdo al-musawadat al-musawadat sinan adiga sinan mid ka carabiy sinan waxa laga wada waa muṣṭalaḥ waraak san macna ahaan yaani kor ka kownaaysan laakiin ujeedoyim waxayna badan baa lagu xalaashanaya sidaas daraadeed wixii xumaa oo dhan waxay u bixiyeen magaca wanaagsan ee dhalalay loo soo jiidanay طيب فحش هيسها يا مزيكا يا وادي اركي وهي كومغعابان الفنون الجميله الفن الجميل فن فنكا لوغ لين ما يسي صحده حدو بخي لا هيين دد بون با كدي ديلا طيب قالني مدن ان لا تاغو وخي داقن اها وخي سو جيرين اها واكو يغنا كومغعاب التقدم والحضاره والرقي حضاره يهرمر يوحنا لوغ لين wa la hormari adunku xadaaruu gaaray waxna lagu akhriin magacyadaas marka lagu isticmaalay miskiinki marka waxaan aan dhuxi kareynin oo waxaan aan fahmi kareynin intaasaba ku filan magac akiliye taaba lagu kaxaysan marka ilmul qadiim iyo istilahaatkan khamrdu kale waxay u bixiyeen ah al mashroobat al ruhiyya ah xiyalaha la cabbi dadka ruuxdooda ar ruux da dhisa khamra wax u bixiyeen madduqaana ribada ha ribada waxay ku magacaabeen al faaida al faaida wa ribada bangiyadu saartaan ribada ugu badan adduunka jirta arriba ma dhahayaan laana marka ay aayadkiiba ku dhagaysoomaa waxay u bixiyeen marka al faaida marka wa iblis shara iblis wa asl keenana waxay ka soo jeedaa Iblis geetkii lugu hoogay oo aabeen Adam iyo Haawa markay xuneyn halagu ka dhacay maxuu bixiyee ah shajaratul khuldi ah shajaratul khuldi wa wariid geedkeedii maxaa wariida wa lugu roogmaday Soomaalida marka wax weeyo Iblis ba macallin waaf wuxuu albooxun marka si uu u gadmo oo dadka looga gado وهكذا سياسه يا مرق طيب سموه حيكون مغعابن مدخن اماني دراد له اسغا اي امانيان العلم الجديد علمي عصواب يكون مغعابن بل الكفر والقديم وقال نمدي ريسي وا طيب اما الكفر حركيه حركيه بل الكفر راسه حركيه توس اين خرغي بل اسكوا داف سميكم مغعوه الكفركم مغعوه القديمه ايه ري ومنه طيب ومنه كوحا كمد القول اورا bil qadami laydahdo ka waxaa kamid ilhaad ka waxaa kamid qowl qadiimaha oo dhahayaa miimaana wax weeyaan caalamku wuu horeeyay oo qowl falsafada ee qowl ay leeyeen laydahdo qidamu alalam caalam kani maalo kaso bilowday male wali giba wuu jiray ما تشرو حلي اين الصمد جيرين او دول جيرين وبني اذن جيرين او ملهي كاسو بلودان ملهي وليغود وي جيري جيرين قديم العالم مركا وا قاول اي فلاسيفو لاهايين قاول كاس ايو لميديا و من هو حكميدا الحات كوا حكميدا القول اراه بالقدم الى قدم العالم عالم كينه هري او سملو كاسو بلودو لاهاين كاسا كميدا الحاتك تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم واكثر لا اهلا بذل القسم تقسموه ويقيب سدين الحك. الملاحيد الملحيدين تبع قدين لا وياشي تبع قيبسد الطغاة احد قدبي على السهم سامي ويقيب سدين واكثر اي سامي وحكبدن لا اهلا سو دوين مله اما يعني وحوي اهل يسو دوين مله بذل قسمي ميدكاسي قيبتا صاحبك نينكا قيب كا قاتاي يانسو يونسو الله مسو يعني وحوي مسو دوادو وي معناه طيب وحليهي سيدي وي دخلين نيمان كان ملحدين تهدا جوغاي الهاد كان وي دخلين وحين او كلا قاتن سامي يكبدن yaani nimba tsadi iyo nimyareystayba dhaxal ay qaybsadeen waay ah dhaxal ay qaybsadeen waay bay ka dhaleen dha. mulhidintii igaga ka horreey bay ka dhaleen sax da tiradid afkar podono hada laga dhigay in ay cusub tahay taqriban 1000 sano ka hor bay afkaratu jirti laakin hada boorka laga jiro bay markay ino ka hadlaynay kitabki ninka Soomaaligu qoray wuu aha riddada ayan ku tilmaanay usul farabadan oo uu xuskado soo gooriyay oo uu ka dhigay wax xusubo hadda adduunka ku xusub intaan dawaqalay waanaga qaar kamida tilmaanay 2000 sano ka hor fikrad jir jirta inay tahay marka falsafadda griiga falsafad falsafaylsoofintii hore سقراط افلاطون و حالي اي تقريريين او مهجور كان عالمكو ka tagay ayaa dib loo soo jafay ama fiirqdi islaamka ku ubtirsan ee si qaar kamid sida mu'tazilada iyo jahmiyada oo xaalaha ka tagan ayaa diboodka looga garacay waxa marka wax laga gaadhigayaa wax soo wixii ba la qaybsaday marka wixii ba nimba qayb ka qaatay tayib taqassamuhu way qaybsadeen الملاحيد ملحدين تبا قيبسدين لا وئاشي الطقات على سهم بيقيبسدين سامي آه. واكثر ايا كبدن ميد سامي قاته يمد كبد صدبه ويقيبسدين لا اهلا بذل القسم نيكا قيبتاسي وصاحيبك سوذوين ما له يعني وحي وح لا سوذويه ما واحد محو اهي وح لوو درسدنا ما وكلما مر قرن او قرون اتو به على صوره اخرى لخبثهم وكلما مر مركز طاو مر قرن قرن مر او امس قرون ام قرنيه اي مران اتو ويل ايمان يان به ال حدك على سوره سورك كل ايمان يان اخرى او كلمه لخبثهم حمان تودا درتي يعني يعني سو شيغي با مبدا ال حدك اي واهري لكن مركو مد جوغبا و هو كو سوبها سوره كلمه rak kala board ka jifa magac iyo kaloo kusoo baxaa shaatiy kala loo galiyaa asagoo oo ninkii horaba aan ahayn buu ku gu soo bixaa taas wey macna marka yaani wax weyn wax mabda'i ma bedelin laakiin ama wax is bedeliya qaabka lagu gudbinayo mabda'a ama marca loo bixinayo waa laga yabaa in wax ku dardaraan laakiin waxa uu horee tayib adaan doofirsto rey galbeedka waxan ay xurriyada hadda ku magacaabayaan oo ragan wada nool oo shahwada isku gudanayo wax kale raadsanay ma wax u suba ha gormo wa gormu lutoma qabuluud gormayahay wuxu yani wuxu wayaan intaas oo kuno sanaa ya hadda wax laga dhigayo caalam ilbaxay oo tagay oo maxuu ahaay وخاصه ويوخ مركه ما هو لا غادايو او واخ لا غادغايو معناه وكلما مر مركز تو مر قرن قرن مروا او ما سيقرون اما قرنيا اي مران اتوب به ويل ايمان يان الحادكي على سوره سوره قل ايمان يان اخرى او وكله لخبثهم حمانتود دراده حمانتي با كوت معناه لانه اهل لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم بعض بعض الخبيث حمان تقارك <تصفيق> على بعض انقارك كالكوركيشا ايو سيركمه اللي او كور رصين دوناء طيب سيركمه و كور رصين دوناء ربي ربي قيبا كور رصين دوناء ويجعله وحون يلي دوناء في النار النار تدحد يلي دوناء لدارمي هورين درادت يعني وحوين انه يكور تدرادت وخاص خبثه الا كل دخل اي الحادكه كفريهدكه يخلق حمضه وخاص اذن اله انت اسك دول رسهيو او استول سارساره ايو كديبنا نارته كتوريا يدي ددكدي ماركاس لو هوين دونا واو تلماميا ايدي ربي تبارك وتعالى اولها و هو اهي شيء شيء م هوها ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم صراحه معناه ويح انطل يسكو دل سرىو الرسيو لستور سارسار اي ويلها جهنم كو دادين تبارك وتعالى بعض الخبيث حمان تقار كد على بعض ان قارك كلكوركيد اهاتاي سيركمه واستول سارسار ويسكو دل رسين ربي ربيي ويجعله حنيين في نار نار تدخ للدرم بولين دراد للهورين يا اي ان لوغوريو لوغوبو واحد جبل عدوان قوم نحاول سفها ان يجمعوه الى الاسلام في <تصفيق> كيممي طيب واعجب لعجبو لياب لعدوان قوم قوم حد غدب كودا لياب قوم كانوا حاولوا اسكدي سفها عقل يريد دراده ان يجمعوه الهاك ان لا كلميان الى الاسلام اسلام كاين لا كلميان في كيممين galal dhaxdooda inay kula kulmiya ah kimamku ama waxa tilahdaa wa jam'u kim kim kana wahli dahada wa ubha marku soo baxayo galkiisa waa galka ubaxu ku jiro ay ayay laydahda ama waxa laydahda al-kimu waxa laydahda kimam wa jam'u yaani wahuyan kum kum kana wax li dhadaa wa marada meesha gacanta laga galiyay laga saaro la soo baxay yani wuxuu ka wadaa sheekadaalku waxa la yaab leh oo inaad la yaabsa ay tahay waxa gaalnimada iyo kufriga akhlaaq xumaa dadka isku dayaya inay diintii islaamka ay la kulmiyaan oo diintii islaamku ineyna waxba ka qabin oo iswaafaqseeyeen iyaga ka dhigaya ha kuwalla yaa او ايزي دينتي الهادكي waxay isugu geeynaan halgal ama halmel ama hal maro waxay isugu geeynaan ku wa salaayaa tayb maanaahuhu yan dad baad arkaysa waxa xubti ya humana islaam ku waxba kama qabo dhahay ah yani wahu akhlaq humadas naguu in isqaawiyan qaarba waxay ku leeyeen adar marada nido mar kan saari hijab ku laazima aa islaamku waxba ka qabo dumarku iyagu iska qaanin inay iska tamashliyaan aadinka shaki badi ina badina ay ku leeyahay shaki badi aadinkaa aa laakiin si qausaan ma wax mudaysan inay isneesanish marka waxba kama qabo diintu aa haykuleeyeen ee maxuu ahaayay ee ee dumarka in laga saaro meesha ilaahay ugu talagalay diinta qabta maxuu ahaayay siyaasada hagaaleen مخو waxay mariyaha dhigtaan ragga garab boodaan ah ana ridiin taagbart barka wixii xumaan ahaa oordhan ayay diintii islaamka ayay muxuu ahaay ka dhigayaan inay is waxba ka qabin ah way ku leen mid salaan adimuqraatiyada islaamiga dimuqraatiyada islaamka oo say isugu timaada dimuqraatiyo ee islaam say ku kulmaan ديمقراطيين عليلان وحكم واحد. الشعب للشعب وشعبك اس حكومه او اسغو اس حكومه واه معناه دوح وهي الشعبكا ايا ودوورنيا ددكي حكومي لها او شروقده ودجين لها طيب ان حكم انتل الدكستو ليس كوما مولو شعبكنا اودا او يشه شرع دجينتا اسلام كحقي كسوكشا سو كفر بواحمه وكفر اسكعاد لان حكمك يا اسكله يا ان الحكم الا لله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله الا له الخلق والامر ادمدوا ما اي لها ان القوانين هي شروط ايغو انت دجستان تيلاهي كهور ايمانيس اسكو مامولان او يلهدان بارلمان بان دوراني majlisu tashriicibaala dhaashruucdu dajiya ki ilaahayna basaajidahay haalo wixii dastuurii dalka lagu dhaqay anaga dajisaneena dimuqraatiyowataa xaqiiqdi diinta islaamka iska soo galaan markaa markaa aduugu leedahay adimuqraatiyul islaamiyya kitaababa laga qorayba ya bal iska wadhafi qaarba wixii qoreen wax leeyahaydo ar-raasamaaliyyul islaamiyya war raasamaaliyyul islaamiy isma galaan qarba wuxuu qoray shuuciyada islaamiga oo shuuciyada islaamka xagayseeymada waxa marka aqli yar oo la yaab leh wixii xumaantii shii gaalnimadii banaanka haday talo gaalnimo loo aqoonsan la garay laakiin in diinta islaamka lala kulmiyo oo lagu soo riixo oo laga dhigo inay iswaafaqsan yihiin bal taas la yaab wa taas wey midow wax la yaab kalitaa iyada waajab la yaab tay و أعجب أن الله أبتال لعدواني قوم قوم حد قذبك و تحاولوا إسكده سفهاً سفهاً عقلياً سفهاً و هذا الطيش و فضيتك عقلياً عقلياً مع هذه إسكدهيان أن يجمعوه إلى إلا كل مياه إسلام لماذا؟ يعني إلحادك إلى الإسلام لماذا؟ إنه يكون كل مياه في كيمة من قلال إحداث أمام المرأة أمام المرأة أمام المرأة yini isugu geeyaan islaanimadii u yiradan wax ma qabaan way is waafaqsiinay waxay isleeyeen ma waxa ma mushkilu jirtaa saas qoladaasi kuwa la yaabwaa kan nari filmaai aw tuhrin ala hadath fi waqtihi aw ikhaai dhiib wal ganamu xilamitaaway kan nari oo kale la mit islaanimo iyo ilhaad iyo akhlaaq huma meel wada gashay kan nari oo kale la mitay sidii dab oo filmaai biya dhaxyaala aw ama sayt tuhrin dhaharo oo ala hadaf hadath kureyal fi waqtih isla waqtigi oo amasa xaa'i dhiibay lamitahay yani wax way yeydi oo lala walaaleey wal qanmi ar iyo iyey walaaloobay bay ka dhiganta yani wa waxan isqaban kani wa adiga wax way ka warna hada tiraahdo dab iyo biyo ayaa isku dhax jira oo nabad ah oo wada joogaya waahi iska qabin oo wada dhaqmi kara masuurta qalba ma yaa meshii dabii meshii biye yimaadaan dabku waa damaya dab iyo biye isma aqbalayaan soomaa ama waxay lamitahay yani dhaharo yi haddath kulmay oo hal waqti kulmay ruuxani waa weey saqaba mana weey saqabo fi aanu wax surta qalmaya yaa oo weey saqaba mana weey saqabo جنابه وقبه جنابه وقبه هل من يقول كل مكرا ما كل مكرا نقيضان وواه ما كل مكرا اسمه ايمان كرا سوما اما اذا يريو كلي كده انتهاي ادي اي اي اي دي با صاحب ادي اي اي اي صاحب وضا داق حيوه اسكو دحشير اسلح رونا حيوه مسور تقلبه yeyii adiga ma mesha isku arkaan intay is arkaan marka waxaan kulmi kerin oo la kulmiyay waay waxaan isoo iimaankarnu is aqbali kareynin oo laysu keenay weeyay diinta Islaam guuxyaalaha waxba kama qabto qoliyaha aqali daradu u geysay ka anna waxyaalaha aan is qaadan kerin ayago isasiiinayo kali ka dhiganta saas u maana tayb kannaarib waxa lama taashidi dab oo kale oo filmaay biyo dhixdooda ahay yani biyo dab ku dhaxjo او اما صطحرن ظهار او على حدث ظهر لا انكر كذا اها تفيه وقت اسلام وقتي يعني ظهارته مره يتماده حدث كبخه سوما حدثكم مره يما ده ظهار دي بابخده طيب او اما سي خاء الذئب والغنم اما اري يدي ولا لوبي واحد يي اري ولا لوبي ورا با ادي رقص صورته قال ما وحس سين الصوره قال او اهين aya waxyalaha majalladka iyo telefishnada iyo waxa ay faafinayaan munkaradke hadana qoliyay diinta islaamka doonayaan inay ugu abtiriyaan yani suurta galma aha ma kulmi karaan islaamkan isku mel ma iiman karaan way baana islaamku waa diin tooxeed iyo diin akhlaaqo waad toob inta suur marka wuxuu meel adag ku saaray fasaadkan ilhaadka iyo diin xumada ah ee socda O shaykhuna uqayba khamidhan nuala Hadana kassi dharaj O si atkhaaday O hadabas sanka leska gilin Yawaba lishku qasbiyyab Taip O nëaq ki e tohid ki e akhlaq di wanaq sanayit Aya waha y nukotay ka nanku qabat O jerema nukotay O dambi nukotay O allay suhiri O halis lugu qaliyya Taip O dha dba i shaykhaynin Dhali rada y dawa dha khamidha O minisot e tjore meshan uu imid wax uu wiiyii macad ay sameeyeen wadaadadoodu macallinkayey marka caruurta Soomaalida wax u dhiga ay dooyinka diiniga waxa ay u dhigan darsi markuu wax u dhigay ee liwaadka iyo khaniisnimada humaniter maal maayidba Soomaar tii maxadhis ba Soomaarii darsi u bixna wixii bu marka ka hadlay ma dhigi kartid dottka khanishinta wadahunhun adda dahdo maraykanka wadambi la ann qayb mujtamae kamida baad ku had gudbti waladki marka wuxu rabaa inu sharxu khanishniba do inu hunta ayal kan dhageysan yar uu ka baqayaa ardadisa suu agmar marahay oo dhinacyaha uga marmarahay ay markii dambe Gowdiirba kusoo booday. Haddafka wumari way ogow way xun yihiin dadkaas. Gowdiirba su'aal wiiyso xitir Sheekh adiga hadda ma wax aad leedahay dadka noocaasi waa dad liitamiyad leedahay adiga. Ma saasad hadda leedahay adiga. Wadaadki wuxuu yeyay. Wax Alle wahan ku jawaabo baan garan wayo. Mudko wasaa su'aal. Wixii nooc ahaa baan anagana hadal laga dhaadhaynayo. Wax layaab leh meeshan markuu yimid obama markuu keenay yimid oo ay sarkaan madaxweyne uu horay sarkaan khudbadiisi ninki wayna dalka aragtay madaxweynaha uu intaan soo safray meeshan wuxuu la yimid dalka dadka xaniisiinta ah jani siiya naha rasuulullaahu subhanahu wa ta'ala dadka xaniisiinta ah xurriyad siiya wuxuu ku jiraa horo wax ka weyn barno ya lagu ku yiri waxa wax ka muhiimsan ayaa anaga loyal fiiclan saasay hatta dadkan afrikaanke fidirada ku noola waxa lagama dhaadhicin karayo soomaa marka xaqaalabaha ahad in laakiin fidirada dibay ku noole fidirada ilaahi ku sameeyay yaan fasaadin marka wixii dowladahi waweena dhaqaalahoodi yaani wax weesiyasadoodi militarygodi awoodoodi ba wax u khidmeeyneysa waxan ila faafiyo shaatiyada iyo marayahan loo galiyo oo sidaa lagu faafiyabaana inta soo markaga soo baxay halkan markaa wuxuu ka guday gelay in uu tilmaamo dhawra iyo dardaaramo dhawrasiyo talabaha cilmiga ayuu markala ku noqday sheekhu waxana uu soo tilmaamay wax kamidana halkan uu dib uga noqonayaa wa hasilul ilim ma umlis sifata lahu fasghi sam'aka wanta wasta واستنصت الى كلمي وحاصل العلم علمك ايوه <تصفيق> ها حيوانك ها خاتمه او غبغبين يا كتابك وكو غبغبين خاتمه في تحصيل ثمرات العلم النافعه علمك منافعات كلمي لهس ان اناد هشود حاصل وص وجتنا وجتنا قطوفه الدانيه اليانعه اينت غسته مريحه بسلايد اي دو ساسوي و حاصل العلم علمها خلاصته وحوي ما املي وحيرنيو الصفات له ما املي وحيرنيو الصفات له يعني وحوي ما وحاصل العلم ما املي الصفات له سفات كان اييريني و علمي خصيلدي سمعنا افصغي رارعي سمعك مقلكا واس واسن و استنثت سما واستنثت سيكالو يغو قراني واستنثت ادغ رارعي الى كلمي و ديدن ادغ رارعي علمي جا hasilkiisi khulasadiisu waxa weey iyo midrihiisu waa sifaatkan aan ku yeerinayo ma umli waxa yeerinayo as-sifati oo minas sifati lahu sifaatkan aan yeerinayo aan ku sheegi doono ayaa ilmiga khulasadiisa ee fasxi sam'aka maqalkaaga raarici wastan sit yaani waxway dhageyso ila kelimi oo erayoyinkan soo wadana u dhakraari tayib وذاك كاسي لا حفظك الفتيا باحرفها ولا بتسويدك الاوراق بالحمم وذاك كاسي او حاصلك علمي قلاصديسو لا حفظك ما ان حفظيده الفتيا فتوضع باحروفها حروف تاد ان اتخفديده ما ولا بتسويدك مدوبينتادن ما الاوراق وراقه ادكو مدوبيسو بالحمم دخولها علمي ماها اناد ulimada jawaabahoodii fataawidooda in aad xifdido oo xurufteedi ku qabato ya taa ilmimaa wala in aad waraaqaha aad aad intaad ku qorto madowayso oo aad xad iyo iyo dhex il ku madowaysana ilmimaa ilmigu ma wax la qorqoreynamaa fataawidu xifdiyi oo kaliyana maah inta kaliya maah tayyib yaani hukawda dadka qaarba waxay ismoodeeyaan hadayba fatawada culimada qaar kamida ay xifdiyaan inay inta culimku noqdeen inta culim lagu ma noqdo waay qaar waxay moodayaan haday buug iyo qalin qaataan wax badan qorqoraan inay inta culimku noqdaan inta culim lagu ma noqdo waay ilmigu waa wax kale wadaaka kaasi laa xifdhu kama aha xifdinta da alfutiya fitwa daad xifdido bi xurufiha xurufteeda at ku xifdido wala bi taswiidi kamadobeyntaana maaha alawraqa waraqaha aad madobeyso bil xumami dhuxulaha aad ku madobeyso yaani xad diwa ila xadow laaga sameen jiray ya xad iyo hore waxa laga sameen jiray dhuxul soomaa aan iyo dhuxul naba soo gaana dadkii baadiyaa xukubbarbar aan jirin tan qalimada iyo waxan soo be looxi soo gaarnaysan yaani waxa wee aan iyo dhuxul ليس خقاي ها ساسوا طيب ولا تسد ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعنيه بالكلمي ولا تصدر صدر الجمع نماها علمك ها علمك حصيلتي سيتماريس مري سوما ولا تصدر صدر الجمع دت بدن ويسو يمت حقوده هره ان افرديسته تصدر كو حق هره ان افرديسته Së drul jam'ina Dëtka isu yimid Hrto da waj Muqaddam ka waj Mhtabiyyan hal atahay Middo n'yaystay Amat shilba qel t'yaystay Tumlihi hal d'yedin Isu ilmika Lam tafqah adem fahmin Islamarkar adem fahmin Al ma'aniyya Waxalolache bil kelimi Hadalka waxalolache dana adem fahmin Ilmiku ma'ha meelay dadku isugu yimaadeen oo ku badan yihiin xaq ka hor intaad soo fariisato inaad wax u jeediso ama kitaab u akhri do ama muhaadar u jeediso ama darsi u yeeliso cilmigu kamaa tayib tasadduru sadril majalis ya soo imaadiyada meelaha inta lagu hor fariisay inaad wax sheeksheegto taa ilmiba ma ah adigo isla markaana lam tafqahu al ma'aniya bil kalimi waxaan aad sheegaysoo ujeeddo laga leeyahay aan fahmin dad wax soo qorqorto soo xibdido in aad dadka ku dul daadiso taa cilmi ma haw waa goon ujeeddo iyo macsuudka muhiimka aan gaarin oo aan fahmin macnaa tayb haqaayiqda cilmiga iyo macaanida alfaadiya dalaladkeeda adoon garanin in aad wax soo aqarato ama soo akhriido iska sheegta taa cilmi ma walaa tasdur sadri aljumu' mutakmuhtabi wa hukwada alhtiba alhtiba wax weena chilba xidato wa wa nooc loo fadhiisto markaad fadhiido oo ad jilbaha iyo dhabarka isku xidho ayay leedada iltiiba ah ah tibab macnaheedu haddii aad ama doonayso ama jilba gel jirays golba ka tiradaw walaa tasdura sadri aljumu'i isu imaad ka dadku isu yimaadeen xaqiisa hore sfarisiga aad fadhiisato hor marto kana cilmigu ma aha muxtabiyan xaaladaha mid doonaysan tumlihi ay oo halad yedinayso واذ ايغه وху ييرينهيسود او شيغايسو معنى طيب علمي قاعد يورينيس لم تفقه حال ادم فهم المعانيه وحلوله جهده بالكريمي هدلك وحلوله جهده ادم فهم سنين علمي كا ما وللعمامه اذ ترخي دوا دوابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم بالكتمي وللعمامه علمي حصيلتي صمامت ما اذ وقتك ترخي ادرارينهيسو دوابتها عمامده صينته waa adduwa raawada marka madaxa lagu maro sayntay yaray xagga dambanka laalaad ee Soomaaliga haa oo muxuu ahaay saalixiyadii iyo tabliiqo iyo ay xidan haa saalixiyada aan ku ahaanjire laakiin haddii tabliiqo aan kuu tayb weeni jirtay waqtiga nabi sallallahu alayhi wasallam saaw waloo xiran jiree in la duubo halkaasii duubo loo sameeyo way jirtay tayb waan qabuu carabtu la biisan jirtay qab kamid ولا العمامه امامه علمي حصيلتي سماه حاصل كي سماه اذ وقت ترخي ادر عين سودا ابتها سينتده تصنعا اسكييل دراده اد علم اسكييل ها اد علم اسكييل او مودا العمامه دوب كا ادوبته ان اد علم كو نكونيس وخطاب الشيب نماها يعني وحوه عرده او لا ايلامو بالكتم بالكتم كتم كو لا ايلامو ان اد تيمه مدوبيستو ama timaha casaysatana ilmimaa iradi wuxuu doolaya inuu ku jiraa duub la qatay xibaaballa xidhay ilmimaa ha dad badan ba ku khatar ku gale Soomaa tayb madahirtan iyo muqaaladani kama turjumaysaa ruuxa wata inuu caalim yahay gadla casi ama lamadoobey ama gardheero la siiday ama umamad weyn oo la duubtay Soomaaliye <تصفيق> ما سعيد ومريو هو اهايي كاو ترجوميس علمي ما سوما ما يلي وخيالها سعيد walbo way qaadan karta waa madaahir waa mario adigo waliba u qaadanaya ina dadka u muujiso in aad culimo tahay intaasii cilmiga xasiiladisa ma aha tayib walal imama tumamadiina haasilka cilmiga maah id wakhti turki ad raarilaysadu abata tasannuan iskayeli daraadad ad uluma iska yeelays wax xidabasho sheebina ma aha isaguna irrada oo la beddelo bil katamii lagu bedelo in lagu xilaamo oo ad irrada xilaanto iyadana ma aha yaan wax wey culimada aan ku ahan jiray oo inay yaani wax wey irrada bedelaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam rawaki amray geyr sheeb irrada bedela irrada bedela oo yaani wax wey xilaamo tayb katamku wa ma dal lagu bedeli jiray timaha ee weynay jirtey waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam wanak kema do marka timaha la mariyo ka dhigi jirtsay mid u dhaxaysa madow iyo gudud qahay u dhawda hadda midkan aad inaano brown brown ka oo bimaana waxa uu ruux murka fudeyo inu timo madowad modaysa laakiin markaad kusoo dhawaato casuus ba ku jira katam ka kaso waqtiga nabiga kana sallallahu alayhi wasallam isticmaalij wala bi qawlika ya'li da'iman wa na'am kalla wala hamlik wala hamlik al asfara kal bahmi wala bi qoulika urahd aduna ilmiga hasilki samaa a tirahdo yaani yaani ujeeda da even wuliga bad yaani da ku his wa na'am in ad na'amtu ku his kala sida la o kale wala hamlik hambaris taduna ilmiga hasilki samaa al asfara kutubta ad hambarto kal bahmi sida xoolaha kale kutub farbadani inadoo urto xambaarsatana ayadoo cilmiga haasilkiisa ma wuxuu doonayaa inuu ku yiraahdo in aad alfaadi culimadu ay isticmaali jireen marka cilmiga sheegayaan in aad isticmaashana culimo luguma noqdo ha culimadu marka cilmiga sheegayaan kelimad ka yaa in isticmaalaan yaani soomaadhaan yaani wuxuu ula jeedaa ha haddad maantoo dhayn yaani dad kuwayso culimad ku noqdo wa haka la culimadu adu isticmaalaan nacam ha ajal ha wakka somo dhaan marka ma handana hadaan nacamta ku hayso marka arko laa bay ku leey la la dad ku hayso oo alfaadi culimadu weeraha isticmaali jira isticmaasho ilm ku noqon mays culimagu noqon mays haasilka ilmigu ma wa la inad kutub wa weena culus qaado sida dameeri iyo xoolo kalena iyada na ilmiga haasilkiisu ma aha طيب اسفارتك وكتبتك طيب كتبي ووراقي فر بدا ان ان حبارت او قادو بمعنى وحويان هذا وحي كدغنت هي مكتب ود وين وعانمرا ان تسويسته وامي غري كو تاله اما ميل دغتاي ماها كوترجميسن ان ان علمته كتبتاه اني بدته معناه ما ان العالمته حاصلك علمي جماعه اساسا ولا بقولك اره هذا دون حاصلك علمي ما عاد له يعني دائما ولي جابا دائما ها دائما ويرعنا ونعم ان الله كلا سيده لا وكله ها ملا قاركود حلمد قاركود كلا لا ويكديك كلا طيب لك يعني ان كلا يعني نعم لا يعني والفاضع المستوالس ولا حمل كنا علمك حاصلك سما حمارستاده الاصفار كتبته حمارته كالبهم من سيده خوله وكله سيده خوله كتب حمارسنه وكله يعني وحوي كمثل الحمار يحمل اسفارا دمير كتبه و قاضي كراه سوما بل اسا با كا قاضي سوين علمنا كما نقون كتب حنبارزين مركه مكتبه يبوخدا ادر سداسي علمي ما حاصل كيس ولا بحمل شهادات مبار... مبهرجه بزخرف القول من نثر ومنظم ولا بحمل شهادات شهادوين حنبارش تودنا علمي حاصل كيس سماه شهادوين كاس مبهرجه لقرحي بزخرف القول هذا الميدكيسا دلللالايا او قورحسان من من لو قورخيي كاس هادلكاسو من نثر هذا العادي ومنتظمي منتظمي ميدل التحيه منتظمي متحن نثرغو وهادلك سيده عاديكا لو يره منتظم كانا وهادلك نظمغا او تخدا قوباي اها لو تخاي غار اها لو تخاي سوغان اها نثرو غنا وهادلك عاديكا لو يره هادوي مالا و هو كو يري ilmiga haasilki sumaaha inaad shahado qurqurux badan oo hadal qurux badan ugu qoray inaad xambaarsan tahay ilmiga haasilki sumaaha aa saasoo macnaa waad doktor phd wax xambaarsan yahay aa halkaas uu dhex jiraa waxa uu kuleeyahay ee maxuu ay hadda tarbto daynaad ay ogaato de shahado yinkayga ku waa aa ugu xaalay walad uu xulo sheegay oo bit suudaaniya suudaante iyo masarida inta badan waxay aad u jecel yiin amaanta marka midba malaha tacriifinahay wuxuu ku yiri waa duktoor wa kan waxkada uu qax iyo uu sharxay uu sharxay markii uu ka baxay waxu yiri laakiin hal shay baad hal maantay guriy waxu halmaale inay naagteedu noo duktoora tahay inaad sheegtay marka shahaado iyo qurqurux badan oo wax badan ku qurux badan ku qoray hin Dikonja të, të ahayni kurma ni üh andres Elytër e herihe ou elye kihtedi EYes3e d03 djr 20 y 6 eky Five të imat Katshane k Gesellschaft Amtik askanye나� j ridexet, mne siib kukumare Chekebet ki të kukur Tiger Pren önem Samaë të, të eum, të të më të kukur funko, që osë të shafir ya wa alfada hada qaruh badan ba ku qoran oo dhalaalaya sooma ku soo jiidanaya laakiin adiga xaqiiqda waraaqdan ku qoranaya adugu labaad kalatiin imsa duktor jahila imsa yaani wahu bi ichlih imsa ustad wahu magman garinay so tifma marka cilmiga xasxaasilkiisu maaha waraaqal xambaarsan ma saaso ma wala bi hamli shahadat ma shahadooyinka qadashadooda aslaahanteeda hadu san maqsuud ka noqonin oo ardiguhu baranayay inuu shahaado qaato ee macsuudku cilmiga yahay shahadada in tab'a min baabi tab'a xiriirada dhimale qadii lo qaadanayo in cilmiga lagu faafiyo ee ilaan meelo badan ba hada ku xidhmay meelo badan ba ku xidhmay tacliinti akadeemiga ahayd oo dhan waxay ku xidantay shahadadash marka si aad u jabsato oo ummada meesha uga faa'iido waad u qaadan kartaa in aad u qaadato in aad yani wadihiin mubaaha yani aad ku hesho mushkil ma leh laakiin ha ka dhigin maqsad awli ah ka dhigin ha hajka marka aad u socotaan in aad u xogaa ganacsina ku darsataan oo alaab si qaadan oo ka soo ganacsataan ama aad ku darsataan niyad ah marka aad soo hajiso soo umureysato wuxuu xogaa xarurtana u soo adeego اما جنعسي كسو قادو خوغا علابا كسو قادو ان انتاسي ايدين رحثنت ديب ما له لكن هو ان نقطو مقصد ثانوي اكبررو صح صح معناه طيب ولا بحمل الشهادات انما علمك حصيلتي سو شهاده ان لحمبار مبهرجه او لقرحيه بذكر في القول هذا المدكي شقو حسن لو قرحيه او ممتاز يا مع الشرف يوعن قال لي هذا الكاس من نثر هذا العاديه ومنتظم المد يعني وحوي اتحمل التم هذا العاديه انت من علمك حاصل كي سما و علمك حاصل كي سما. بل خشيت الله في سر وفي علن فعلم هي العلم كل العلم فالتزمي هل كاسبرك كبالا ويا و خي كل ديم تشا كساري يو كو شيغ يا برك حاصلك علمي درسينا ان شاء الله تعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على ديننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم